يا عز منسوب يا مرجع انساب الوفه والنظافه ازعلت من شانك حكومات وشعوب ولا لحتني منزعلهم حسافه اللوم اللوم ابن عم الحسد والحسد ثوب لطارة كمومه تشقق كتافه لوام تجبك صار قروب وقروب وزادوا ازيد بهواك المسافه يعني يعني عشان مشغل قلوب وقلوب تعلق يبك صار مثل الخرافه بس انت غير وكل ما فيه صفه تحشم عن الرفلات والطفق والعوب مخلوق كامل ما يبي لك اضافه طيب وبالناس ومسامح وحبوب وافي طبيعي ما تحب الكلافه اهيه حشا مغناج رقراق غرشوب مزاح سمح كبار ما بك لقافه مياس لين مياس لين مورد خدود رعبوب ثقل وعقل وابعاد فكر وشفافة حمسك مسافة حمرة شفاتك دروب خلطة عسل دوعا بسكر كنافة اما عطافة خصرك حكايه وبصعب يبغالها لها شرح دروس بكذافة يعني عشان يمشغل قلوب وقلوب بك صار مثل الخرافة بس غير وكل ما فيك مرغوب والهرج عقبك بالصبايا سخافة طيب وبالناس ومسامح وحفوب وافي طبيعي ما تحب الكلافة أهيب حشا مغناج رقراق غرشوب مزاح سمح قفال ما بك لقافة، مياس لين مورد خدود رعبوب ثقل وعقل وعاد فكر وشفافة همسك مسافة حمره شفاتك دروب خلطه عسل دوعنا بسكر كنافة أمن أم عن خصرك حكايه حكاية بصوب يبغى لها شرح ودروس بكثافة مكذب لقلت انك مربرب ودبدوب ومكذب لقلت انك زعيم النحافة ماكذب لقلت انك مربرب ودبدوب وماكذب لقلت انك زعيم النحافه يا دوب اقاوم سحر عينيك يا دوب مان يحمل خصرك لزاد انعطافه تركني يذنب في عيونك ولا توب ذنب ولا احلى منه كود اقتراف ذيك العيون اللي بها البيت مكتوب عين الماء بين الجسر والرصافه فيها تذكر تذكر ما ورا معتك الطوب وقلوبنا بين العملنا والمخافة وصدري نزاعات وعدوات وحروب وصدرك صراع الملك بعد الخلاف والصمت سيد والحكي عبد مغصوب والدم نازل بالعروق بكثافة والشوق جسم وروح طالب ومطلوب اللون باين بالوجيه انخطافه باللحظة هذه ينعدل كل مقلوب وتقرب ونقرب من حلية Ondub, ontdub, ontdub, ontdub, ontdub, ontdub, ontdub, ontdub, والصمت سيد ورحت يا عبد مغصوب والدم نازل بالعروق بكثافه والشوق جسم وروح طالب ومطلوب واللون باين بالوجيه انخطافه باللحظه هذه ينعدل كل مقلوب وتقرب ونقرب منحنيه بالتفافه وذوب وانت ذوب وذوب والذوب وذوب وذوب وذوبانك آفه والله هافه تثمن العقل باسلوب يعجز خيال أبرز رموز الثقافة ثماله بنشوة صحاوة بماجوب بعلوم غفرة بنشراح بظرافه يا كثر ما منك وما فيك والنوب يبون يستطول عليك المسافة